ألمَذَغرو به وأجمعوا وأجمعوا أَيْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابَةِ الجُبْرِ وَأُوحِينَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ غَذاقَ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَفِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَوُوا الْذِئْبِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكالو فِيهِ مِنَ на وَقَالَ الذي اشتراه кој штрафувал од Месра за неговиот имате, акрима тоа, акрима тоа и го وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم ما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين